بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يتق الله ولا تصير كافرين والمن وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رب إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قَلْبَيْنِ فِي في وما جعل أن الله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 بصاروا بلغس القلوب الحنجرة وظنوا نذل الظنون هنالك بتو ليال يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله قالوا فائفة منكم لا لا يضرب لهم ثم لكم فرجوا تأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أخطارها ثم نتلآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من Qablu la yulnu alazab, فَإِذَا قُمْتُمُ إِنْ مِنَ الْمَوْتِ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 ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ مِنْ جُيُوشِهِمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كالذي إذا ذهب الخوف تلقون بألفين حداد أشع على الخوين. كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون عن ولو كانوا فيكم ما قاتلون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 وَلَمَّا رأى المؤمنون الأحذاب قالوا هذا ما وعدم الله ورسوله وصدق الله ورسوله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 قوم <تكتورا> احي ورد الله الذي لأن كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفر الله المؤمنين القتال وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ لَنَا النُّورَ مِن أَم تام في ميل صا يوصي بمعقد ففي قلوبهم مرعب يرون سقيقا <تصفيق> وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. وَكَانَ مَوْعِدُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى وَعِيَّةِ وقرنا في بيوتكم ولا تدرجنا تدرج الجاهل <تصفيق> وَالْقُمْ تَقْهِيْرًا مَا مَا يُحْلَفِ بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَحِكْمَةٍ إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمين لِمَنْ فِي الظُّلُمَاتِ نُورٌ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 وتغفي في نفسك كما الله مبديه وتغشى الناس والله أحق أن لَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَفَرَّنَّ زَوْجَيْنَا كَهَالِكَ لِئَلَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيهِ إِنْ كان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله فَتَاللهِ فِي الَّذِينَ خَالُوا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَضَرًا نَّقُضُ الذين يبلغون رسالات الله يَنَسُونَ ولا امْ بُلُومَتِ إِلَٰنُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا Kiitos Yami يستنكحها خالصة لك إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يُرْجِئُ مَن تَشَاءُ إِلَىٰ أُمَّتِهِ مَن تَشَاءَ وَمَنِ ابْتَغَى غَيْتًا مِّمَّن نَّزَلَتْ ثَلَجُنَا عَلَيْك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 إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا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 لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا قم من غير نظرين إن هو لكن إذا دعتم فدخلوا فإذا طعمتم وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا قُمْتُمْ تَنَطَّرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ مَاذَا أَنفَقُوا مِنْ خَيْرٍ غَالِقُمْ أَقْهَرُوا لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِ وَعَنكَ كَانَ لَكُمْ أَنْتَ نُورُ رَسُولِهِ وَلَا هو الوجهو من بعده أبدا. <تصفيق> ذلكم كان عند الله إن تبدو أو واتقiin الله إن الله كان على كل شيء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 ذلك أدنى أن يعرضن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم ما رضوا والمُجفون في المدينة لنغر أن كفيم ثم ما لا يجاورونك فيها إلا قليلا. من لو ما توقفوا أخذوا وقتلوا تقتلون ثم تواه في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إني إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله علماً بك في <تصفيق> Ja. Yeah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْمَ من الأمازان السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأش فقنا منها وحملها الإله إنه كان ظلوما جهود E الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات finqui الله على المؤمنين na